إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس امنتم منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الَّذِي يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذا كنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يختطفكم الناس فاوىاكم فاوىاكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 اللهم اجعل لكم فرقان يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك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 حق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم بذات الصدور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 منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها أولئك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 ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنفسهم وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 فتخافن من قوم خيانة فأبذئ إليهم على سواء فأبذئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفطهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم كم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصافرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أعرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب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 قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم بالله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذت منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين ببعض في كتاب الله